قرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإرم؟ دهر لم يكن شيئا مذكرا إن خلقنا الإنسان من نطفة أم شج النبتة لي فجعلناه سامي هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفديرا يوفون بالنذر وي شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جندا وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا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 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سدس خضرو واستبرق وحلو أساوير من فضة وسقاهم ربهم شراب الطهور إن هذا كان لكم جزاء أو وكان سعئكم مشكورا إن نحن نزلنا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 إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا سَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا كَشَاءُونَ إِلَّا أَن يشاء اللَّهُ